منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي وقفنا عندها السرور واليوم نقف مع منزلة السر ومنزله السر خلاصتها ومعناها حتى لا يذهب بك عقلك بعيدة هو حكمة الله تعالى التي وضعها في الخلق للهداية فإنك إذا نظرت إلى مقاييس الهداية المجردة ستجد أنها لا تخضع لمقاييس مادية فقد تجد اميا في البادية اهتدى إلى الحق وقد تجد استاذا جامعيا ضل وقد تجد عنده من الإيمان ومن اليقين عند الرجل الأمي البسيط ما ليس عند حملة الشهادات العليا والكبرى والسبب أن الناس ينظرون إلى الهداية بمنظارهم هم لو أنهم خيروا من يهتدي يختاد الوجهاء أرباب الأموال والأعمال أصحاب المناصب والجاه لاختاروهم ليكونوا من المهتدين ولذلك صدر صاحب المنازل المنزلة بقوله تعالى الله اعلم ما في انفسهم استغرب بعض الناس في اتباع الرسل فوجدوهم من البسطاء ماديا ومن الضعاف دنيويا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين استغربوا في أن يكون أتباع الرسل الذين اهتدوا وأنت إذا علمت أن الهدايه ليست منهم إنما هي سر الله الذي أوضعه فيهم علمت قيمة السر المنزلة هي منزلة السر طيب قال هروي أصحاب السر هم الاخفياء الذين ورد فيهم الخبر قال ابن القيم أما استشهاده بالآية فوجوه أن أتباع الرسل الذين صدقوا وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وعلى أصحابهم قد أودع الله فيهم سرا من اسرار معرفته ومحبته والإيمان به حتى خفي على أعداء الرسل طيب أتباع الرسل الذين يهرعون إلى الإيمان كانوا من البسطاء ومن الضعفاء لا أقول من البسطاء والضعفاء الاطلاق من البسطاء والضعفاء ماديا لكن ليس بالضروري أن يكون كل ضعيف من الناحية المادية شنو ضعيف فقد يكون ضعيفا من الناحية المادية ولكنه في بعض النواحي قوي وقد يكون بسيطا في بعض النواحي ولكنه في بعضها أعظم لذلك قال نوح عليه السلام لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم يعني أنا لن لا أثرضهم لأن الله اطلع إلى القلوب فوجد هؤلاء أنقاها وأكثر القلوب تهيئا لقبول الهداية والإيمان فأودع فيها الهداية والإيمان لسر يعلمه الله وهذه هي منزلة السر ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين لو أني فعلت هذا كنت ظالمة وقيل نفس هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا سادة قريش للإيمان قالوا لن نجلس وعبيدنا في مجلس واحد أطردهم فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون أيها الايه فبالتالي معناها هذا, هذا هو شنو؟ السر أهل الدنيا ماذا يفعلون؟ يستدلون بعطاء الدنيا على عطاء آخر يعني لو شافوا زول مرتاح في الدنيا يقولوا ده برضو في الاخره برضو مرتاح قال لك منه؟ هم فهموا كده أي زول مرتاح ومرطب ده يكون مرطف في الآخرة كمان يقول لك ده الله بحبه يقول لك كان ما قالوا للآخرة بيقول لك الله بحبه لكن الله عز وجل يعطي عطائه من الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب لكنه لا يعطي عطائه ومواهبه اللدنية الإيمانية إلا لمن إلا لمن يحب فبالتالي هؤلاء استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة فاخبر الله ردا عليهم انه اعلم بمن يؤهله لذلك السر من عرف قدر النعمه وشكرها وليس كل احد عنده نعمه يقدرها هذا هو السر الذي يؤهل كل احد لعطاء الله تعالى الاخروي والايماني كلام جميل طيب قوله الهروي اصحاب السر هم الاخفياء الذين ورد فيهم الخبر كلام جيد الاخفياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنه عمياء مظلمه وقد جاء هذا في منزله الغربه لاننا بعد منزله السر سننزل منزلة النفس منزلة شنو؟ أه؟ النفس وبعد النفس سننزل الغربة سننزل منزلة الغربة بعض ليس كل من ظهر ليس من أصحاب السر وهذه نقطة حساسة جدا لأن بعض الأعمال تقتضي الظهور كالدعوه إلى الله وكالأمر المعروف والنهي عن المنكر وكصعود المنابر وكتشجيع الجنائز وحضور الصلوات هذا يكون في جماعة لكن المعنى أن من كان من أصحاب السر وإن كان ظاهرا ومشهورا وإن كانت الشهرة آفة الشهرة شنو؟ آفة والسلف ما كانوا يحبونها وكانوا يبتعدون عن الأضواء كما يقولون الزهرة تحت الأضواء ده أنت قيل حاجة سمحه هذه من القواطع التي تقطع القلب وإنها من الآفات المدمرة والفتنة لكثير من الناس إذا لم يتيقظ وإذا لم ينتبه فإنه سيلتفت إلى ثناء الناس وسينقطع عند حد تعظيمهم وسيترك ربه جل وعلا الذي من عليه أما السلف إذا ذهر سيطهم وانتشر اسمهم فإنهم يتعوذون من ذلك ولا يلتفتون إلى الخلق وإن كانوا عند الخلق معظمين ومبجلين وإنما يكثرون من ارتباطهم وتعلقهم بالخالق حتى لا ينقطعوا بالشهرة عنه سبحانه الكلام هذا واضح طيب فأقول في منزلة السر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين الصحابة في عصره اعتزل فجاءه ابنه بلال وقال له يا ابي الناس يتنازعون في الاماره وانت هنا مع الغنم ساغنوا ومشى خلف صحابي من العشره المبشرين بالجنه والسته الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي ولعل الحديث رواه مسلم إن الله يحب العبد التقي معروف النقي الذي لا حقد عنده على أحد الخفي والقاعدة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين والله الشهرة فئه من الآفات ما فيها إليه الزول يقول لك انت شيخ فلان قلت بيجيبوك في كده وهو يحب ان يكرمك وكل زول يحاول يكرمك كويس واحد الجاك واقف يقول لك بس لا اجيب لك بارك واحد يقول لك الا اعمل لك كده واحد كده وهكذا طبعا بعض الناس يعجبه هذا بالمناسبة هذا فيه من التقاطع الشديد والمجاهد الشديد في النفس بين ان تجرد من جملة هذه المعكرات والآفات أن تجرد نفسك خالصة لله تعالى كويس ولذلك هم الأخفياء وابن القيم عنده قاعدة في توجيهه لكلام الهربي هم الاخفياء وإن ظهروا للناس يخوانا هذا الكلام لا ينبغي أن يكون تربية سالبة الحارث ابن أسد المحاسب كتب كتابه الرعاية يحارب الرياء وهذا صحيح ويحدث عن صفاء النفس وعن البعد عن الخلق حتى تعطلت الجمعة والجماعات والامر يعرف المكر كل إنسان يقول أنا مرائي أنا مرائي لا يمكن أن تكون من الاخفياء وإن وإن ظهرت كيف ذلك بأن تظهر ولكن الله أودع فيك سرا ولأجل أن الله أودع فيك سرا قدمك على الناس فلا تنقطع بالناس الذين قدمت عليهم إنما عليك أن تنقطع بالله الذي قدمك وأن تستشعر قيمة هذه النعمة العظيمة وقد يراد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره طيب لكن في قاعده اخواننا كده تخلي السير ده المجتمع معظمه ياخذ بالمظاهر المجتمع بياخذ بالمظاهر جاني زول لابس سمح وعمه وشل وعصايا كويس ونضاره زول قاشش باختصار وجانزه لابس عراقي ومكرفس انا جوز الاثنين اغايد ياتو واحترم ياتو لو قلت لي احترم بتاع العراقي ده المكرفس يا خمك نكون يقول لهم كي تقي أمكن يكون ما تقي انا اعرف كيف تقي تعس يكون ما تقي تلمن عليه هنا لا دنيا لا دين صوتك كيف الناس بيعملوا كده حصل هذا مرض رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدون في هذا مره رجل بس قالوا حري ان شفع أن يشفع وإن خطب ان ينكح قال له ده كان مشى لناس في واسطه بتنازلوا له وكان دار يخطب له وشنو وحده وإن قال أن يسمع لقوله ثم مر آخر فقال ما تقولون في هذا يا أخوان لده تقييم الناس بالظاهر قالوا حري إن شفع أن لا يشفع وإن خطب أن لا ينكح وإن قال لا يسمع لقوله فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا داء المقطع داء أفضل من شنو من داء لو جابوا قدر الأرض من نزول داء وجابوا المقطع ليكون أحسن منه لكن عند من؟ عند الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره دائماً بقول للناس في زول مفلس قاعد في تجمع بيت بيكا بيت عجس قام عطس وقال الحمد لله زول قال له يرحمك الله ما فيه زول يستغل بشغله ما فيه بعد شوي عطس زول غنيان الحمد لله ما قاله كلهم قالوا له يرحمك الله واحد يتحقاني قال له يا ناس انت بتخاف الله حتى زول هذا ما عطس قال له هو برطن فاضي قال بخليه عطس شنو يعني الزول يعطس على قدر شنو على قدر قروش قال ما عنده قروش ما يعقص والله يعني الناس أكلمك بالجدل الآن ناس لس وجهات ينظرون إلى الأشكال وإلى الصور والأشباح طيب قال الهروي بالمناسبة منزلة السر من المنازل التي أشعر بأنني أحتاج أن أقرأها سطرا سطرا لأنه ما من كلام فيها إلا مفيد ومعبر قال الهروي وهم على ثلاث طبقات أصحاب من؟ أصحاب سر من؟ الاخفياء الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم لم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا إلى اسمه ولم يشر إليهم بالأصابع أولئك ذخائر الله حيث كانوا علت ثمامهم ذكر الهروي ثلاث صفات ثبوتية فيهم وثلاث صفات سلبية السلبية اشنو الماثوم الثبوتية علت ثمامهم واحد اثنين صفه قصودهم وثلاثة صح سلوكهم ونفى عنهم ثلاث صفات سلبية غير جيدة نفاها عنهم لم يوقف لهم على رسم لا يقفون على رسم ولا ينسبون إلى اسم ولا يشار إليهم بالأصابع طيب علو الهمة ما هو علو الهمة؟ بالناسبة الكثير من الناس عنده همم عالية لكن كل على حسب مجاله هل توافقني أن أرباب الدنيا لولا أن همتهم علت في الدنيا لما نالوها يعني نالوا الدنيا بشنو بهمة وسعي هل, هل يمكن أن يكون الواحد منهم كسلام وتعبان وفتران ولا يتحرك يجب شيء؟ الأصل أن الدنيا بشنو بالسعي فامشوا في مناكبها طيب علو همتي اعلى الهمم التي لا تقف دون الله اعلى الهمم ما كانت لا تتعوض عن الله بشيء سواه ولا تتبع حظها من الله ولا تبدل قربها وأنسها وفرحها وسرورها بالله بشيء من حظوظ الدنيا الخسيسه الفانيه يا سلام ابن القيم عنده قاعده قال كلما علت الهمة كلما ابتعدت عن الآفات كالطائر كلما علق في السماء كلما ابتعد من الآفات الأرضية وكذلك همم الصالحين هي كالطيور كلما علت بعدت من وصول الآفات إليها طيب نفق القيم قاعدة علو الهمة عنوان فلاح وسفول الهمة عنوان حرمان زول الجو مشغول بحاجات مشغول بشو بهمته الحاجة بتغير زول بهمته دي همته اي زول همه مختلفه في زول همته في القرش في زول همته في الهدوء بس فهموش كل شنو ها واحد كلمني قال لي انا بجيب جلاليب بخمستاشر ألف ريال قلت له ما عندك شغلاء الجلاليب ده له خمستاشر ألف ريال أنا ما عارفه بالسوداني كم كم يعني بالسوداني خمستاشر ألف ريال يعني كم مليون سبع مليون جلاليب إنت بنيون تجين لو ما لقيت وديه أين اشتري لك جلاليب بخمسمائة ألف والباقي جيبه لنا في الجامعة هنا نحن بنعرف نعم رباو الجامعة كويس قال لي جلالي بخمستاشر ألف ريال وأحذية لأنه قال لي أنا ما بلبس الا الاصل قال لي موهوم بهمته والله هذا سفول في الهمة ضحل جدا يأخذ الحياة الحياة إنك تلبس كده وخلاص تتقيف هل هذه الحياة فقط فبالتالي هذه همة بعض الناس همته مع النساء وبعض الناس همته مع الأموال بعض الناس همته مع المنصب وهذه كلها علامة حرمان طيب الصفة الثانية قال علت هممهم وصفت قصودهم صفاء القصد القصد يكون بأمرين طبعا صفاء القصد خلاصته من الشوائب التي تعوقه عن المقصود المقصود منه؟ الله سبحانه وتعالى المؤمن مقصوده الله هنالك شوائب تعوقك من الوصول إلى المقصود قال لا تصفو القصود إلا إذا تخلص من آفتين الأولى آفة لا يتجرد لمصلوبه ان يشاركه في المقصود غيره اخواننا هذا هو الشرك الشراكه محروفه اخوانا الشراكه ان تؤمن بالله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ولكن ان تشرك غيره في ارادتك وفي نيتك وان يكون مصلوبه وقصده لله ذاتا بعض الناس وهذا من الأمور الخافية جدا يستقيم ليفتح له من الدنيا لأنه يعلم أن الذي يفتح له من الدنيا هو المستقيم وهذا لا شك يفتح له ولكنه ضعف إنما تستقيم لأجل الاستقامة لأجل طيب خلاصة ذلك خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى ده صفاء شنو؟ صفاء القصود قال ابن القيم يصل إلى درجة صفاء القصد يندرج حظ العبد في حق الرب يندرج شنو حظ شنو العبد انت عندك حظوظ تندرج في حق الله تعالى بمعنى أن تجعل كل هوا تبع لدين الله والله يا أخواننا الكلام ده لما يسمع ولما يقرا ابتداءا تحس انه جميل لكن لما ياتي على ارض الواقع ينهزم هذا الكلام تقول اسمع هواك كله يبغى ورشنو ور الشريعه ما تخلي الشريعة تابعه لهواك اجعل هواك تابعا للشريعة يقول لك والله كلام سمع يمرق من الباب ده تصطدم عليه اشياء واحد يسيئك تمرون بالحديث السيئ الشريعه قالت لك ادفع بالتي هي احسن بتعمل شنو ما اتفقنا قلنا هواك ورا الشريعة تقول لكينا الحجارة حارة يا أخي الحجارة حارة والله طيب أكلمك طيب حتى ها. إنت ما قلت هواك تبعي شريعة الليلة في مباراة في كورة الليلة ها؟ في ناس بيخلوه الكورة عشان يحضر الدرس في ناس بيخلوه الدرس عشان يحضر الكورة وفي ناس ما بيصلاة العشاء لما يكون المباراة مسخنة انت ما قلت هواك تبع الشريعه كيف على ذلك تجي تتعامل في السوق معامله محرمه ولكن فيها ربح كبير وقيل لك انها حرام اذا كان هواك تبع لشريعتي فانك سوف تلقي هذه في المزبله ولن تلتفت اليها وسوف تلقي هذه المعامله خلف ظهرك وتسعى للحلال الشريعه تاب عليه هوا بيمشى شنو؟ بيمشي سأل واحد تاني بعد ما قوله حرام برضه يقول له حرام المفروض يعمل شنو؟ تاني يمشي سأل واحد تاني ده معناش شنو؟ داير فرقة وشايف القروش كتيرة والشغلة ما جاية يقول ده كلنا خليه يعني حسوزي خلي الموضوع ده كذا شو الكلام ده كيف؟ بعدين بعض المستفتين يوقع المفتي في حبائله وفي أسره المفتي يفتيك على حسب الكلام يتحكي لي أنت كلام يخليه حلل لكن يقول حلل ليك وإن بعض المعلومات ربك يتمشي منه وين واضح الماضح أخوان الكلام ده. واضح الماضح يستعطفك يستعطفك أنت كشنو؟ كمفتي يقول لك والموضوع ده كده والموضوع ده كده وفي موضوع الطلاق يقول لك أنا, أنا طلقتها كويس كنت سكران ألبي شنو أنت ولا ولكن كنت سكران وبعدين عشان الفتوى تبقى أنا مجيها يقول لك وعندي منا سبعة والله كان بيقول سبعين الفتاك بتتغير يقول لك عندي منا سبعة وكذا يعني استعطفت يديك معرفات ويستعطفت عشان تقول لنا وبعدها كلمك طلاق السكران فيه تفصيل السكران إذا أصله مسيء الذي سكر بإرادتي ما له محسن لمسيء مسيء سكر وشرب الخمر وجاء فإذا لم يكن واعيا لا يعلم شيء مميز وطلق ده ممكن طلاقه لا يقع لكن يحكي لك براو يقول لك أنا جيّس سكران قلت لا يا ولي أعمل الشاي أبد تعمل الشاي طلقتها واقعة ما في كلام لي انت عارفة وليا وقولت لا أعمل الشاي وهي أبد يقول لك جيّس سكران وقولت لا أعمل الشاي يا وليا والوليّ أبد تعمل الشاي طلقتها واقع مية المية ما في ما فاذا فإذا صفت قصودهم أنهم حشدوا شوف حشدوا دي كل أهوائهم خلف شريعة ربهم وجعلوا الشريعه ميزانا لأعمالهم طيب العلامة الثالثة والصفة الثالثة وصح سلوكهم طيب أن يسلم من الآفات والعوائق والقواطع ويصح هذا يا سلام والله فأنا بن القيم دزور الراك خلاص الهربي قال صح سلوكنا قال شنو في الأول علت قممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم دي أنا أهل السر اي زول من أهل السر طبعا الناس عندها يقين يقول ليك يضع سره في, شنو؟ في أضحف خلقه لحكمة يعلمها لأن الله ينظر إلى القلوب وقد يكون هذا الضعيف في شكله وفي هيئته وفي منصبه ومكانته وقبيلته قد يكون ضعيفا ولكن قلبه طاهر ولذلك تجد كثير من الناس هذه مسألة يعني عمدة في الخواتيم تجد كثير من الناس في الكفار فجأة يهتدي الهداء اشتب لسر يعلمه الله وهذا السر هو أن الله اطلع على القلوب والقلوب لا يطلع عليها إلا ربها جل وعلا اطلع على القلب فوجده أهل لأن يودع فيه الخير لأن القلب اناء والإيمان هو الـ الـ الـ الماده التي توضع في هذا الوعاء والإناء وإن الله لا يضع إيمانا في قلب مظلم أو في قلب سيئ وردي وخبيث والله هو أنه أنا أعلم لي الزول الزول ده عمره تسعين سنة تسع أو على الكفر 89 سنة في السنة تسعين اهتدى إلى الإسلام عن طريق ولد من أولاده أصغر أولاده اتكلم معه في الدين لحد ما أسلم وجاء خرطوم وقال لي إن أبي جاء هو حديث عهد بإسلام لا يعرف من الإسلام شيء ولا يعرف اللغة العربية وإني أريدك أن تجلس معه بيتكلم معه وسأكون مترجما بينكما فتكلمت معه تكلمت معه وبيكت تتكلم وترجم لي وجدت من خلال دقائق معدودة جلستها معه وجدت رجلا صادقا وحازما وصاحب معدن أصيل معدن معدن كويس؟ ربنا شوف المساله الذي الرجل ده كان يوصي أبناءه وصايا هم, هم على كفرهم يقول له لا تزن بامرأة أحد ما تزدوم مراد احد ولا تشرب الخمرة فإنها تخرجك عن الإنسانية والآدمية طبعاً دي لغتي أنا لكن بيكلامه بدارج قال لهم ما تسووا الخمرة قال بيشرب الخمرة ما بيبقى بن آدم ما عارف حلاوه ولا حرام هو لكن الخمرة دي ما جايه معه فهموا كده زول يشرب الخمرة يقول يتعور زول نجيد وصحيح وكده يشرب الخمرة يقعد يتعور حذروا من حاجات كويس المهم الزول ده بعد ما تكلمت معاه والولد بسأله اسئله عشان أوضح له بعض الأشياء في الدين وهو بيسأله يقول ولد أسأله وله كذا قدر الله أنه مات في الخرطوم في ذات السنة التسعين التي أسلم فيها وقد شهدت صلاة الجنازة عليه صليت عليه شلّت صلاة عليه ورد ربع قال لي أبوي توفي ودا نصلّي عليه في المسجد تسعة وثمانين سنة على كفر يا أخي ده يعني لماذا يهدي ربك جل وعلا لسر يعلمه هو يطلع على القلوب ولا تخفى عليه خفاياها وبما في القلوب يهدي جل وعلا إلى الإيمان يا سلام والله ده درس درس عجيب يا أخي أسلم في آخر سنة إخواننا وتاني ما قعد كثير ذاته كل ما لقيت ولده أثنيت عليه وذكرته بانه قد بر والده بر والله البر ده الى جبل باسط في ناس الباسط ما قاعد يجيب ابو انا اكلمك باسطه ما قاعد يجيب دي ما قاعد يجيب ابو طيب فبالتالي اقول بان ابن القيم يقول هنا لا يصح السلوك الا بثلاثه اشياء اولها ان يكون السلوك على الدرب الاعظم ولا درب اعظم من الدرب النبوي تكون في طريق منه، في طريق منه، في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أورادا وأذكارا وعبادة واعتقادا وأخلاقا وسلوكا طيب، فقال لا تلتفت إلى الرسوم الاصطلاحية ولا الفلسفات الوضعية والأرضية وإن زخرفوا القول فإن الطريق الأوضح والأسلم تركتكم على المحجة البيضاء من القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الامر الثاني ألا يجيب على الطريق داعي البطاله والوقوف والدعه انت ماشي في الطريق ما تجف اول حاجه تشوف الطريق الصح طريق رسول الله لو جيتو تمش وما لك ما تجف الوقوف يعطلك والثالث أن تكون في أثناء سلوكك ومع سيرك ناظرا إلى مقصودك وإلى رضا ربك جل وعلا بعض الناس يسير فقط ليصل وبعض الناس يسير وفي أثناء سيره ومع حركته مستشعر دائما وفي ذهنه وفي قلبه مستحضر ومستشعر لمقصوده الذي سوف يصل إليه سبحانه قال ابن القيم وخلاصة ذلك عبارة جامعة يا السلام وقد ذكرتها لكم منذ قبل في المدارك ما عرفت الذكروا ما تذكروا قال ابن القيم خلاصة صحة السلوك أن تكون واحدة لواحد في واحد أن تكون واحدا في طريقك متعين للنص أن تكون واحدا لمن؟ لواحد في شنو؟ في واحد في طريق واحد يا السلام يا أخي كلام راق جدا أن تكون واحدا لواحد في واحد طيب أما الثلاثة السلبية الصفات السلبية قال لم يوقف لهم على رسم هذا الكلام خلاصته الرسم ما سوى الله تعالى أقولنا قول الحروي لم يوقف لهم على رسم الرسم كل ما سوى الله وهو يطلق على العلامات والظواهر والزخارف برسوم الهروي يقول أن الاخفياء يتعلقون بالحقائق لا بالرسوم لكن العبارة مزعجة ومغلقة العبارة شنو مزعجة شنو ومغلقة قال ابن القيم بعض الناس قد يظن وحصل أنهم يطلقون على العبادات عبادات الجوارح رسوم يقولون أنتم من أهل الرسوم عباد أما نحن فعباد القلوب متصلون بالله عز وجل أما وإنهم لو كانت قلوبهم متصلة بالله لخدموه وعبدوه بجوارحهم ولتفانوا في طاعته سبحانه واضح ده ولا مواضح هذه زندقة لو أن شخصا استصغر أمر العبادات والأوامل والأذكار والشرائع عدها من الرسوم والقشور كان كافرا إذ أن الله ما شرع شيء من الرسوم ولا من القشور كل ما شرعه الله في الدين ذو قيمة وإن كان السواك التسوق ده ديننا ما دين لا يجوز لأحد أن يسخر منه ولا أن يستهزئ به طيب قال ابن القيم لو انهم سخروا من الرسوم التي هي الاوراد والاذكار والعبادات نقول هي الرسوم الالهيه التي جاءت على ايدي الرسل وكل ما جاء على ايدي الرسل حقائق ما في رسول بدي اعبث اي حاجه بجيبوها الرسل شنو حقائق اما الذين ظنوا ان حديثهم وكلامهم سبحانه وتعالى كويس عن أمور العالية دون أن يقيم الشرائع والعبادات في أنفسهم هؤلاء خرجوا من الحقائق وخرجوا من الرسوم معه ذا عندهم الحقائق ذا شنو آ رسوم وإنما قال ابن القيم لو أن أحد منهم قال لي وصلت أقول له نعم وصلت لكن إلى سقر وإلى جهنم وإلى الطريق الملاحدة لا يجوز لأحد أن يسقط الشرائع طيب لذلك قال لم يوقف لهم على شنو على رسم طيب الصفه السلبيه الثانيه لم ينسبوا الى رسم لم ينسبوا إلى إلى رسم بمعنى شنو ابن القيم هنا قال كلام لطيف يا سلام توانا افهم كلامه كويس آفة العبودية التقييد آفة العبودية شنو؟ التقييد كيف؟ بأن تتعبد عبادة واحدة وأن تترك بقية العبادات العبودية الحقة أن تنفذ ما أمرك الله به في وقته الصلاة في وقتها لا يسمح بأي شيء ما تقول لي داير الصد ولا داير أأمر بالمعروف الصلاة جات تصلي. بعد الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كويس؟ جلد عدو تعمل شنو؟ ما تقول صلدي الا المكتوبات الصلاة ذاته عند شنو؟ الجهاد ذاته عنده صلاة اسمها صلاة شنو؟ الخوف ما تقول لي داير أقرأ قرآن لو قريت قرآن تكون آثم العدو في البلد وإنت ماسك المصحف تقرا لابد في بيتك؟ ها؟ القرآن ما قريته؟ قال لك شنو؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم امره طبق الكلام اللي في القران ده وهكذا فكل عبوديه التقيد بعبوديه واحده اف واحد يقول انا اصلي بس وما اصوم ما ينفع تصلي وايش وتصوم ولو عندك ما شنو طيب لو ان شخص صلى وصام وعنده اموال وامتنع من الزكاه يقاتل ولو قاعد الجامع يمشي كروا من الجامع يقلع منه ورسول الله قال إنا آخذوها وشطر ماله قال بيمتنع من دفع الزكاة اشيلوا منه ويشيلوا نصماله كمان بعد ما كانت كم بعد أن كانت ربع العشر هذا كلام ابن القيم آفة العبودية التقيد طيب قال السير إلى الله عز وجل إنما يكون وفق ما يحبه سبحانه لذلك ما تقرب إلي عبدي كما في الحديث القدسي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الله تأدل الفرائض عشان كده حجة الإسلام لو زول حجة عشر حجات أهم حجة يا تأ أه؟ الأولى اللي هي حجة سنو حجة فرض الباقي ما نافنا حيكون نافنا وهكذا يا السلام يا السلام ابن القيم ذو زول فهم قال شنو ابن القيم قال لا يتقيدون بلباس معين ولا بجلوس في مكان معين ولا بعبادة معينة ولا يلطبطون بشيخ معين يخوانا في ناس ممكن يكون على السنة لكن عنده شيخ لا يأخذ إلا شنو إلا منه عنه ولا يقبل من بقية الشيوخ انتبه بقى في النهاية سوف تقع فيما عبته على الناس من تقديس الشيوخ أنت تقول أن الناس يقدسون شنو شيوخهم وأنت صرت مقدسا لشيخك ما الفرق بينك وبينهم فاياك شوف الكلام ده بقى ده خلاصة يا السلام قال ابن القيم في شكل سؤال وفي شكل جواب قال إن سئل ده ده ده, ده, ده, ده, ده, ده okay. إن سئل الواحد منهم عن شيخه قال الرسول قلت له شيخك منه يقول لك في منه الرسول وعن طريقه قال الاتباع وعن خرقته ما في ناس عنده لبس معين وعن خرقته قال لباس التقوى وعن مذهبه قال تحكيم السنة لو قلت له مذهبه شنو, شنو تحكيم شنو السنة وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه ده مقصوده شنو ومطلبه وإن سئل عن رباطه قال في بيوت أذن الله أن ترفع وإن سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي وإن سئل عن مأكله ومسربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها طبعاً ده كلام راقي جداً قال له ده حديث سوء عليه وسلم عن الشات ده اللي خنا في الشارع أو خروف قال هي لك أو لأخيك أو للذي يعني يشتري أنت يا الجاد ذي بياكله يعني كان الجتاق أنا مايا رائحة طبعا دفي في, مش في ما فتح أبوه داخل ساقيه يقول لا ما لا ده في هناك كان في كويس طيب الإبل كان إبل قالوا الابل عندكم والمؤمن زين ابل في اكله وشرابه مالك وشنو ولها معها حذاؤها حذاء وشنو الخف ما بتتعب وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها رب امنه سيده ابن القيم جاب في المؤمن حتى يلقى ربه رب العباد يا اخي ده فهم راقي ده فهم راقي راقي شديد طيب العلامة الثالثة ويبدو أننا سوف نقسم منزلة السر إلى شنو؟ إلى قسمين هذا صحيح سنقسم منزلة السر إلى قسمين ننتهي من القسم الأول من الطبقة الأولى لأن الطبقة الثانية فيها كلام كثير وشائك طيب العلامة الثالثة لم يشر إليهم بالأصابع يا سلام لم يشر إليهم بشنو؟ بالأصابع وهذا الكلام كما قال ابن القيم يحتاج إلى تفصيل لخفائهم لا يشار إليهم بالأصابع جاء في الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لكل عامل شره الشر اللو هو الشرح والنهم ولكل شره فتره فان صاحبها سدد وقارب فارجو له ذلك وان اشير اليه بالاصابع فلا تعده شيئا الهرب يقصد انه لا يعد لا يشار اليه بالاصابع لكن ابن القيم يعترض يقول بعض الناس يشار اليهم بالاصابع في الخير اليس هذا محمودا محمود لكن الحديث يعني بعض الناس على بدعه وضلال لا يغرنكم وان اشار الناس اليه بالاصابع فان معظم المبدعين عندنا في وطننا وعالمنا الاسلامي ومعظم المبدعين ومعظم النجوم من اهل الفن والغناء واللعب والرقص والمجوم لما يقول لك النجم النجم ده بيكون شنو اه اكيد بكل لاعب يتعشنوا بتع كوره او ممثل شنو يقول لك الممثل القدير ادى الدور منه الممثل شنو القدير القدير ربنا يا اخي القدير ما لقت من اسماءه تعالى ولا ما من اسماءه تعالى القدير وده قدير في الباطل يعني يشار اليهم بالاصابع هؤلاء لهم مكان في نفوس الناس لما لهم من اعلام لأن الناس سطحية لأنهم عندهم سطحية وسذاجة كل من ظهر في الإعلام يتبع ويقتدى به ويعظم وإن كان ساقطا دي مشكلة الناس يقولوا إذا بجيبوه في شنو في التلفزيون الموضوع انتهى يا أخي بيجيبوه بيقول شنو فهي أغنعني بيجيبوه التلفزيون هاي بيقول شنو حاجة مفيدة ولا حاجة ضارة إذا حاجة ضارة كان جابوه في التلفزيون هالدنيا كلها ما بيساوي حاجة أكلمك عديل طبعاً ده كلام سخل صح؟ صحر ما صح كلام حار لكن ده الحقيقة بيجي في التلفزيون عكسه لو أن شخصا لا يعرف أحد ولكنه مؤمن وقوي الإيمان عميق الصلة عظيم الدرجة عند ربه وكان عند الله وجهه هو معظم عند الله وإن لم يساوي عند الناس شيئا الله ده كلام مهم الكلام ده خلاصة شنو أن تركز على أن تصفي علاقتك وصلتك بالله أن تكون قوية إذا حصل هذا إذا ربحت هذا فما خسرت شيئا أقوله ثاني لو أنك ربحت الله لما خسرت شيئا ولو أنك خسرت الله لما ربحت شيئا ولو ربحت الدنيا كلها دخل خلاصه الكلام بتاع ابن القيم ولذلك يقول الإشارة بالأصابع على اقسام قسم كان من أهل الخير ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة انحدر إلى الضلال وانقلب على عقبيه هذا محل إشارة بالأصابع يقول بالله إذا كان من الناس الكويسين وبيجوز والعكس قد يشار إليه بالأصابع حمدا يقال هذا كان من أهل المجون وكان من الممثلين القديرين لكنه اعتزل الفن وتاب إلى الله تعالى ومثل هذا لا لا يخفى وبالتالي هذا كلام ابن القيم كأنه يقول رحمه الله تعالى من الناس من يمكن أن يكون في الخير إماما قال تعالى وجعلنا للمتقين إمام مش قال من المتقين بعض الناس عنده هم عالية في أن يكون خادما للإسلام ولا يمكن أن يخفى هذا وأن يكون بارزا فهو ليس مع المتقين إنما هو شنو إمامهم وهذا لا يقدح في الخفاء وكما أشرفت لكم الخفاء لا يعني السلبية الخفاء لا يعني شنو الزلق عشان يبقى من الاخفياء يبقى شنو من السلبيين طيب سأحكي قصة بسيطة جدا السلف عندهم عمق في التعبد عبد الله ابن محيريز رحمه الله من أجلاء التابعين دخل السوق يشتري وكان عالما مشهورا ذا صيت وسمعه لكن سمعة في شنو في جنوب؟ كويس ولا كعبه زول عنده سمعه في الخير كويس ولا كعبه كويسه اذا لم تقطعه عن الله وسيئ اذا صار شهرته سببا للتكبر على الخلق التعالي على العباد العمل لاجل ان تكون لديه مكانه في قلوب الناس فبدلا من اجل ان يعمل لله صار يعمل لغير الله دي فعبد الله بن محيريز دخل السوق يشتري من بزاز قماش الزول بتاع القماش ما عارفه دمه زول يشترى نزل كم متر كده واحد سلم في المحل على الشيخ باسمه قال يا عبد الله بن محيريز شيخنا الشيخ وحضنه وكيف حالك الزول بتاع القماش سامع بالاسم سامع بمنه اي زوج يعرفه عالم عالم ما شاء الله خلى الحاجات قال له انت عبد الله بن حيريس انت العالم الكبير البتفت وكده نحن قال الفتوى كما قالوا عبد الله بن حيريس قالوا لناخذ بذاته انت قال له اي قاعد يبكي البزاز صاحب الاخمشه قاعد يبكي قلبك ما يبكيك قال لطالما كنت ادعو الله في سجودي ان يريني عبد الله بن حيريس وكنت أدعو له بالتوفيق والسداد وأنا لم أره هناك ناس موفقين عليك الله موفق تدعو لي زول انت ما شفته حسب زول يعمل كلام ناس شفتهم بعينك تدعو لهم خلي ما شفته ده ناس عندهم عبادات تقييلة سمع بأن زول شغال في الدين بمسر يدعو لا ولا شافه ده, ده فهم عالي ده البداية لقدمه قام عبدالله الحريز خليك لا خلي خلي شفتني أي خرج ترك الأقلم حصلوا في الطريق قالوا يا شيخ ما اشتريت قال نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا بعد ذلك يقول لك يسأل الله في السجود يقول أنا دائر عبدالله محريزة ويدعو له وجاء يشتري منه يشتري منه قرش يديه ويديه كم طاقة يقول له هذا كمان للمره والشفع ويشيه له ويصل له حد الناس ما العربية الدابة نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا دي الناس عندهم تعبد ناس عندهم فهم يا سلام الله في ناس في ناس موفقين الإمام أحمد ابن حنبل جاءه رجل قال له ابشر يا إمام لقد أتيت من الثغور أتيت شنو من الثغور المجاهد في سبيل الله يرمي بالمنجنيق ويقول اللهم اغفر للإمام أحمد اللهم سدد الإمام أحمد اللهم وفق الإمام أحمد بكى الإمام أحمد وقال أخشى أن يكون هذا استدراجا أخشى أن يكون شنو؟ أن يكون هذا استدراجا فهم عندهم فهم عالي فبالتالي قال عنهم أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذا كلام منه؟ ابن القيم اخر الطبقه الاولى قال وذخائر الملك ما يخبئه عنده ويذخره لمهماته الذخائر ما يتخذ ذخرا طيب وذخيره الرجل ما يذخره لحوائجه وذخيره الجندي أه؟ ما يضعه في سلاحه ولكن عند شنو عند المهمات عند المهمات هؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس غير مشار إليهم ولا يعرفون كانوا أبعد الناس عن الآفات ولذلك هم ذخائر الملك سبحانه وتعالى يدخرهم الله سبحانه وتعالى يدخر لهم الأجر وكذلك هم ذخائره في الناس الذين يوجهون ويرشدون ويقومون ويصلحون ويصححون الطبقة الثانية والطبقة الثالثة إن شاء الله بإذن الله تعالى في درسنا القادم إن شاء الله